بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نامم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا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 إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم, عنهم سيئاتهم ولنجزينهم جزية الذي كانوا يعملون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 أثقالهم وأثقال بمع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سلة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 عبد الله الرزق واعبدوه وأشكره إليه تؤجعون وإن تكذبو فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبدئ الله الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ إن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 وَلَوْ تَرَى إِذْ قَالَتْ لِقَوْمِهَا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبِعْ مَا نُؤْذَنُ لَكَ بِهِ قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا إنا مهلف أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين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 فكذبوه فأخذته الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاده وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 أُتِلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إلَّا بِالنَّتِي هِ أَحْسَنُ إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتيناه الكتاب يؤمنون به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 الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم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 ذات لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا انسان من خنق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر